اللهم وفق شيخنا لما تحب وترضى باب من قام بعد الاتمام أ و في الركعتين عن مالك عن ابن شهاب عن الاعراج عن عبد الله بن ب ح ي ن ة رضي الله تعالى عنه انه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم عن مالك عن ي ح ي بن سعيد عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن ب ح ي ن ة رضي الله تعالى عنه انه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام في اثنتين ولم يجلس فيهما فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك قال مالك رحمه الله فيمن ساء في صلاته فقام بعد إ ت م ا م ه ا ل أ ر ب ع فقرأ فلما رفع قد ركع راسه ركوعه ذكر أنه ثم من تم كان إنه يقول ر أرى الأخرى ج فيجلس يسجد سجد السجدتين يسجد ع ولا ولو لم إذا إحدى ثم أن ض ى صلاته فليسجد السجدتين ه و جارس ت س ل يقول ي م رحمه الله تعالى باب من قام بعد الاتمام أ و في الركعتين أي بعد الركعتين بعد قبل أ ن يتشهد حدثني ي ح ي ى عمالك ن عن ابن شهاب عن عبد عن ع الله بن ب ح ي ن ا ب ح ي ن ا أ م ه ع ب د الله بن مالك بن القشب اما ب ح ي ن ا ف ي امه أ ن ه قال صلى صلى لنا في ر و ا ي ة عند البخاري صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر كما في بعض الروايات ركعتين ثم قام فلم يجلس للتشهد ا ل أ و ل فقام الناس معه قال الباجي يحتمل أ ن يكونوا علموا حكم هذه ا ل ح ا د ث ة و أ ن ه إ ذ ا استوى قائما لا يرجع إ ل ى ا ل ج ل س ة أ ن يحتمل أ ن ا ل ص ح ا ب ة خلفه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام عرفوا الحكم و أ ن ه إ ذ ا استتم قائما لا يعود و قد ا س ت ت م و يحتمل أ ي ض ا أ ن ه م جاهلوا الحكم و ظنوه تشريعا ظنوه تشريعا ل أ ن ه م لم يسبحوا فقام الناس معه فلما ق ض ى صلاته فرغ منها و نظرنا تسليمه يعني انتظرنا كبر ثم سجد السجدتين وفيه و جالس التسليم قبل والحديث ثم الصحيحي م ش ر و ع ي ة س ج د السهو و أ ن ه سجدتان و أ ن ه يكبر ل ه م كما يكبر لغيرهما من السجود و أ ن السجود ب مثل هذه ا ل ص و ر ة يكون قبل السلام و أ ن من سهى عن أ ك ث ر من شيء يكفيه سجدتان ل أ ن ه ترك التشهد والجلوس له واكتفى بسجدتين وهذا ع م د ت من يقول ان السجود للنقص يكون قبل السلام يقول حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن هرمز ا ل أ ع ر ج عن عبد الله بن محينا أ ن ه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وهنا صرح ب ا ل ص ل ا ة هناك صلى لنا رسول ا ل ر ح ركعتين وهنا صرح ب أ ن ه ا ص ل ا ة الظهر فقام في اثنتين ولم يجلس فيهما أ ي بينهما ولم يجلس فيهما يعني في نهايتهما فلما قضى الصلاه سجد سجدتين للسهو ثم سلم بعد ذلك من غير تشهد بعدهما قال مالك في من سهى في صلاته فقام بعد إ ت م ا م ا ل أ ر ب ع من سهى في صلاته فقام بعد إ ت م ا م ه ا ل أ ر ب ع في ا ل ر ب ا ع ي ة و الثلاث في ا ل ث ل ا ث ي ة أ و الاثنتين في الصبح ف ق ر أ ثم ركع فلما رفع ر أ س ه من ركوع ذكر أ ن ه قد كان أ ت م ا ل ص ل ا ة أ ن ه يرجع فيجلس و لا يسجد في من سهى في صلاته فقام بعد إ ت م ا م ه ا ل أ ر ب ع ه يعني قام إ ل ى خ ا م س ة أ و في ا ل ث ل ا ث ي ة بعد إ ت م ا م ا ل ث ا ل ث ة فقام إ ل ى ر ا ب ع ة أ و في ا ل ث ن ا ئ ي ة فقام إ ل ى ث ا ل ث ة مثل هذا لما قام و ق ر أ ا ل ف ا ت ح ة و ر ك ع ذكر أ ن ه ا ز ا ئ د ة ماذا يصنع يجلس فورا لا يتم ت ي ت الله إ ي ل أ ن ه ان أ ت م بطل ا ل ص ل ا ة ا ل ز ي ا د ة ا ل س ا ب ق ة س ه ل معذور لكن ب ق ي ة ا ل ر ك ع ة ز ي ا د ة عن عمد فتبطل ا ل ر ك ع ة ذكر أ ن ه كان قد أ ت م او قد كان أ ت م ا ل ص ل ا ة أ ن ه يرجع فيجلس ولا يسجد ف إ ن سجد بطل ا ل ص ل ا ة ل أ ن ه إ ذ ا ركع ثم ذكر يجلس ولا يسجد يقول خلاص راح الكثير ما بزيد القليل نكمل من في ا ل ر ك ع ة نقول لا أ ن زدت ز ي ا د ة عن عمد م ب ط ل ة للصلاه فيجلس ولا يسجد فان سجد بطلت ل أ ن ه ا زياده للصلاه عن علم وعمد ولو سجد إ ح د ى السجدتين قام و ق ر أ في الخامسه وركع ورفع ا وسجد ثم ذكر بين السجدتين يسجد الثاني ولا لا لا يسجد الثاني ولو سجد إ ح د ى السجدتين لم أ ر ى أ ن يسجد ا ل أ خ ر ى بل ان سجدها بطلت صلاته ل أ ن ه تعمد ا ل ز ي ا د ة قال ابن عبد البر أ ج م ع على أ ن من زاد في صلاته شيئا و إ ن قل من غير الذكر المباح فسدت صلاته ثم إ ذ ا قضى صلاته فرغ منها بالتشاوز والسلام فليسجد سجدتين وهو جالس يعني ل أ ن ه زاد في ا ل ص ل ا ة ا ل س ج د في ا ل ز ي ا د ة بعد السلام فليسجد السجدتين وهو جالس بعد التسليم ل ل ز ي ا د ة و ا ل أ ص ل في ذلك حديث ا ل مسعود ان رسول الله صلى, الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له أ ز ي د في ا ل ص ل ا ة فقال وما ذاك قال صليت خمسا فسجد سجد هدين بعدها فسجد سجد هدين بعدها فمثل هذا يصلح دليل أ ن يكون السجود ل ز ي ا د ة بعد السلام أ و انه ما عرف أ ن ه زاد ل بعد السلام فليس ا في هذا دليل على ان كل سجود ل ل ز ي ا د ة بعد السلام م لما فقط عرف لأنه ل س قيل له أ ز ي د في ا ل ص ل ا ة قال وما ذاك ما ادري عليه الصلاه والسلام قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم لا فرق بين واجب وبين ركن يعني لو ترك ر ك ع ة وطال الفصل ي أ ت ي بها ولا يستقبل صلاته يستقبل صلاته لكن افترض أ ن الناس يتشاهد ا ل أ و ل وما سجد له وطال الفصل والسجود واجب ي ل ز م ح ا د ث ا ل ص ل ا ة لا لا ي ل ز م ح ا د ث ا ل ص ل ا ة حال ا ل م أ م و م ي ن من يعرف أ ن ه زاد ز ي ا د ة م ب ط ل ة نعم عيد ا ل ص ل ا ة أ و لا يتابعه من ا ل أ ص ل لا ي ج ز ل م ت ا ب ع ا ت من ا ل أ ص ل لا يتابعه ولا بد من عيد ا ل ص ل ا ة ا ل ر ك ع ة ا ل خ ا م س ة يعني من عرف أ ن ه ا ز ا ئ د ة وسبق ب ر ك ع ة عليه أ ن يجلس و ي أ ت ي ب ر ك ع ة ل أ ن هذه ا ل ر ك ع ة ز ا ئ د ة لا يدرك بها شيء وجودها مثل عدم ه د لكن م ث ل سبحوه ا ل إ ن س ا ن الذي يعرف أ ن ه ا ز ا ئ د ة يلزمه من الجلوس ينفصل بلا شيء ا ل إ م ا م إ ذ ا كانت بطلت ركعته ي أ ت ي بعد بها كالمنفرد نعم لو, لو قام إ ل ى ث ا ل ث ة في ص ل ا ة التراويح هذا تقصد يقولون ف ك ث ا ل ث ة في فجر يعني يلزمه الرجوع نعم هذا الثالث باب النظر في ا ل ص ل ا ة إ ل ى ما يشغلك عنها عن مالك عن ع ل ق م ة ع ن علقمة, عن علقمة ابي ن أ ب ع ل ق م ة عن أ م ي أ ن ع ا ئ ش ة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أ ه د ى أ ب و جهل بن ح ذ ي ف ة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خميصه شاميه لها علم فشهد فيها ا ل ص ل ا ة فلما انصرف قال رد هذه الخميصه الى أ ب ي جهل فاني نظرت إ ل ى علمها في الصلاه فكاد يفتنني قال حدثني مالك عن هشام بن عروه عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خميصه لها علم ثم اعطاها ابا جهل واخذ من ابي جهل بجانيه له فقال يا رسول الله ولم فقال اني نظرت الى علمها في الصلاه وحدثني مالك عن عبد الله ا بن أ ب ي بكر أن ابا ط ل ح ة ا ل أ ن ص ا ر ي كان يصلي في حائطه فطار دبسي فطفق يتردد يلتمس مخرجا فاعجبه ذلك فجعل يتبعه بصره س ا ع ة ثم رجع إ ل ى صلاته ف إ ذ ا ولا يدري كم صلى فقال لقد أ ص ا ب ت ن ي في مالي هذا ف ت ن ة فجاء إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له الذي أ ص ا ب ه في حائطه من الفتنه فقال يا رسول الله رسول فضعه حيث شئت وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أ ب ي بكر أ ن رجلا من ا ل أ ن ص ا ر كان يصلي في حائط له بالقف واد من أ و د ي ة ا ل م د ي ن ة في زمان الثمر والنخل قد ذللت فهي م ط و ق ة بثمرها فنظر إ ل ي ه ا ف أ ع ج ب و م راى من ثمرها ثم رجع إ ل ى صلاته ف إ ذ ا هو لا يدري كم صلى فقال قد اصبتني في مالي هذا فتنه فجاء عثمان بن عفان وهو يومئذ خليفه فذكر له ذلك وقاله وصدقه فاجعله في سبل الخير فباعه عثمان بن عفان بخمسين أ ل ف ا فسمي ذلك المال الخمسين يقول رحمه الله تعالى باب النظر في ا ل ص ل ا ة إ ل ى ما يشغلك عنها يشغلك بفتح الياء والغين من الثلاث شغل يشغل أ و بضم أ و ل ه ك س ر الغين من أ ش غ ل الرباع يشغل شغله كمنعه شغلا ش غ ل وشغلا و أ ش غ ل ه الرباعي ل غ ة ج ي د ة في قول أ و ق ل ي ل ة أ و ر د ي ئ ة أ ق و ا ل حدثني يحيى عن مالك عن ع ل ق م ة ا بن أ ب ي ع ل ق م ة يقول مصعب الزبير عن أ ب ي ه تعلمت النحو من كتاب ع ل ق م ة ا بن أ ب ي ع ل ق م ة وكان نحويا عن أ م ه م ر ج ا ن ة مولاه ع ا ئ ش ة رضي الله عنها وسقط ذكرها ليحيى فقط يعني وجودها في النسخ التي ب أ ي د ي ن ا خ ط أ يقول بن عبد البر سقط ذكرها ل ي ح ي ا فقط دون غيرهم ر و ا ي ا ت المطر أ ن ع ا ئ ش ة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أ ه د ى أ ب و ج ه م قال أ ب و جهيم اسمه عامر وقيل عبيد ا بن ح ذ ي ف ة ا بن غانم القرشي العدوي المسلمه الفتح أ ه د ى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خ م ي ص ة ش ا م ي ة لها علم كساء رقيق مربع فيه اعلام خطوط فشهد ا فيها ا ل ص ل ا ة اي صلى وهو لابسها عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فلما انصرف قال ل ع ا ئ ش ة ردي هذه ا ل خ م ي ص ة إ ل ى أ ب ي جل ج ل ف إ ن ي نظرت إ ل ى علمها في ا ل ص ل ا ة فكاد يفتنني والفتنه المراد بها هنا الشغل عن ا ل ص ل ا ة و ا ل ف ت ن ة كل ما يشغل عن الخير ف ت ن ة ك ف ت ن ة الرجل في أ ه ل ه وماله وولده وجاره إ ن م ا م ا ل ك م و أ و ل ا د ك م ف ت ن ة فالذي يشغل عن الخير يفتن والرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهو أ ع ل م الناس بربه و أ خ ش ا ه م و أ ت ق ا ه م كادت هذه ا ل خ م ي س ه ان تفتنهم فردت والواحد منا يصلي في ا ل أ م ا ك ن ا ل م ز خ ر ف ة وعلى الفرش ا ل م ن ق و ش ة وبعض المساجد مع ا ل أ س ف الشديد أ ش د من المتاحف في زخرفتها و أ ث ا ث ه ا وقد حدثني ث ق ة من الثقات انه دخل مسجدا فوجد فيه شيخ على كرسي وحوله طلاب فقال أ س ت ف ي د إ ذ ا الشيخ جالس م ا ي تكلم ولا يتحدث ا ل ط ل ا ب جالسون لماذا لاي صور م ش ي د ل أ ن ه لا يوجد أ ج م ل من هذا المسجد صور فيه وما أ م ر النبي ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م بتشييد المساجد ومن علامات الساعه ز خ ر ف ة المساجد والجمهور على أ ن ه لا تجوز ز خ ر ف ة المساجد والصلاه ص ح ي ح ة ويبطلها الظاهريه ا ل ص ل ا ة المسجد ز خ ر ف وهناك قول لبعض أ ه ل العلم يعرف عند الحنفيه أ ن أن الناس إ ذ ا زخرفوا بيوتهم فبيت الله مباركه تدخل بعض المساجد ما ك أ ن ك في مكان عباده أ م ا بالنسبه للشخص الذي له نظر في الخط والرسم و ا ل ز خ ر ف ة هذا لن يعقل من صلاته ولا واحد بالمئه و ا ل إ ن س ا ن يختبر نفسه ا ل ل ي ما ي ل ه نظرا في ه ذ ه ا ل أ م و ر قد يعقل بعض الشيء ومع ا ل أ س ف الشديد ان بعض طلاب العلم يتولى ا ل إ ش ر ا ف على عماره بعض المساجد دعنا من ع ا م ة الناس ان فيهم خير يعمرون مساجد ب أ م و ا ل ه م نعم لكن بعض طلاب العلم يشرف على عماره بعض المساجد و ي ز خ ي ف ه ا اذا كانت ا ل أ م ب ج ا ن ي ة كادت أ ن تفتن أ ش ر ف الخلق الذي يرقي النعم الخميصه الذي يرجع من صلاته بجميع أ ج ر ه ا فكيف بمن لا يرجع منها إ ل ا بالعشر ف ه و ما هو أ ق ل من العشر او لا يحتاجون إ ل ى من يعينه والله المستعان يعني ك أ ن ك تقول المقطوع به أ ن ه ا ستشغل نعم هذا مبني على حكم الخشوع في ا ل ص ل ا ة شوف ا ل ص ل ا ة جمهور على أ ن ه س ن ة فما يشغل عن الخشوع مكروه ما ل ق و ل لا يجوز مكروه و أ و ج ب الخشوع جمع من أ ه ل العلم منهم ابن رجب والغزالي وطال أ في تقرير وجوبه و أ ل ف فيه ابن رجب المقصود ان ا ل م س أ ل ة تبعا لحكم الخشوع لكن النظر في مثل هذه ا ل أ م و ر تحتاج إ ل ى قلوب بيضاء ن ق ي ة م ق ب ل ة بالكليه على الله عز وجل أ م ا شخص لم يدخل مسجد م ث ل ة فنقول لا تلبس الثوب والخطا له ا و إ ذ ا كان ما يلفت ا ل م ظ ر ما يلفت يعني ل ف ت ي اعتاده الناس و ل ا ك و ه صار ص ا ر لا شيء عنده مثل هذه ا ل أ ل و ا ن ا ل آ ن صارت ما يلفت عنده مات ل ف ت يقول حدثني مالك عن هشام بن ع ر و ة عن ابيه مرسلا ووصله معه ابن عيسى أ ح د ر و ا ة الموطا فقال عن عائشه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس قميصه لها علم ثم أ ع ط ا ه ا ابا جه من ل أ ن ه كاد أ ن يتشاغل بها في ا ل ص ل ا ة عليه الصلاه والسلام و أ خ ذ من أ ب ي جه من ا ن ب ج ا ن ي ة كساء غليظ لا ع ل م له سادة فقال له يا رسول الله ولم ا ل أ ن ه رد عليه هديته فصار في نفسه شيء ولذا طلب البديل اني ل أ ب ج ا ن ة ولما فقال إ نظرت ي ن إ ل ى علمها في ا ل ص ل ا ة ابن الجوزي أ و ر د إ ش ك ا ل و أ ن ه كيف أ ن ب ج ا ن ي ة تشغل النبي ع ل ي الصلاه والسلام عن صلاته ووجد في ا ل أ م ة من سقط السقف في المسجد مالت م ت وقع السقف إ ل ى جانب مسلم ي س ا ر ولم يعلم به منشغل ص ل ا ة مستغرق في ص ل ا ة نعم يعني كل هذا تشريع هذا ب ا ل ن س ب ة له تشريع ل أ م ة ع ل ى ه الصلاه والسلام و ق ل مثل هذا فيما يحصل له عليه الصلاه والسلام من قراءته لكتاب الله عز وجل وهو أ ع ل م الناس و أ خ ش ى الناس و أ ت ق ى الناس و أ و ر ع الناس نعم و أ س ل م ه م قلب ووجد بعده بعد عصره من إ ذ ا ق ر أ ا ل ق ر آ ن أ ص ي ب بالغشي لا ياتينا من يمكن يقول هذا ما يمكن يصير إ ل ا يصير يقول فهذا حاله أ ك م ل من حال الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لكن أ ي حال مثل هذا الذي يصاب بالغشي أ و مثل حالنا ل أ ن عندنا أ م ر عندنا وارد ومورود وارد قوي ا ل ن ا سنلقي إ ي ش قولا ثقيلا يوحى إ ل ي ه عليه, عليه الصلاه والسلام في الليالي ا ل ش ا ت ي ة فيصاب ب ا ل ر ح ب ة بالعرق من ث ق ل الوارد ثقيل وكلام من كلام الله جل وعلا والمورود ب ا ل ن س ب ة له عليه الصلاه والسلام قوي فيحصل تعالى اذا ق ر أ نعم لا يحصل له من شيء من الغش نعم ي ت أ ث ر ويبكي عليه الصلاه والسلام و أ ص ح ا ب ه على سنته عليه الصلاه و السلام من جاء بعدهم يستشعرون ع ظ م ة الوارد مع ضعف المورود فيحصل لهم ما يحصل لكن من جاء بعده لما طال العهد لا يستحضرون ق و ة الوارد لو استحضروا ق و ة الوارد و قلوبهم أ ض ع ف من قلوب التابعين بدليل ما يحصل لهم من الفزع والهلع والجزع من الفزع و الهلع و الجزع حينما يصابهم شيء من أ م ر دنياهم أ ض ع ف من قلوب التابعين لكن ما في استشعار ل ع ظ م ة الوارد أ ص ل ا يعني ت ق ر أ من ا ل ق ر آ ن او ت ق ر أ جريده ما في ا ل إ ش ك ا ل ل أ ن ه يستشكل بعضهم كيف يوجد في التابعين من يصاب بالغشيه والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما يصاب هل هم أ ك ث ر خ ش ي ة من ا ل ر س و ل هذا سر ا ل م س أ ل ة بعض الناس ينكر ومن أ ن ك ر من سيرين أ ن ك ر يقول ابد الذي يغشى ح ط ه على أ جدار و ق ر أ ا ل ق ر آ ن انطاح فهو كلا صحيح نعم لكن لا ما هو صحيح ل أ ن هذا ثابت عن كثير من السنه ولا ي م ك ن وسببه ق و ة الوارد مع ضعف المورود مع استشعار ق و ة الوارد احنا ما نستشعر ما كان شيء ي ق ر أ ان بكى ا ل إ م ا م عرفنا أ ن ن ا ن ص ل ف و إ ل ا الله المستعان لكن إ ذ ا لم يستشعر الانسان ا ل ق و ة ق و ة الوارد مع ضعف المورود هناك ذ ا لا شيء ه مضايق م انظار ي ق ا مظايق يعني كيف يتصور من شخص ي ح ز م قلبه وتدمع عينه نعم ومع ذلك م يرضى تمام الرضا عن القدر كحاله عليه الصلاه ا ل س ل ا م ن يفعل هذا من بعده لا بد أ ن يحصل عند شيء من الاعتراض ولذلك م الذي لم يستطع التوفيق ضحك يقول ما أ ك ت ر أ ب ك ي ولا أ ع ت ر ض ما أ س ت ط ي ع والله ا ل م بن ع ا ن ان ابا ط ل ح ة ا ل أ ن ص ا ر ي زيد بن سهل كان يصلي في حائطه بستانه فطار دبسي شبيه ب ا ل ي م ا م ة أ و هو عينها فطفق يتردد ا ل ت م س مخرجا ما قدر ل ك ث ر ة النخيل والتصاق الجريد حائط مليان من النخيل ك أ ن ه مسقوف هذا الدبسي طافق يتردد يتمس مخرجا فاعجبه ذلك أ ب و طلحه يصلي ناظر هذا الدبسي ف أ ع ج ب ه ذلك سرورا بصلاح ماله وكثرته فجعله يتبعه بصره س ا ع ة ثم رجع الى صلاته ب ا ل إ ق ب ا ل عليها ف إ ذ ا هو لا يدري كم صلى فقال لقد أ ص ا ب ت ن ي في مالي هذا ف ت ن ة اختبار ابتلاء امتحان فجاء إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له الذي أ ص ا ب ه من الفتنه في حائطه فقال يا رسول الله ص د ق ة لله فضعه حيث ش ي ت هذا ك ف ا ر نعم سليمان ع لما ي ه ا ا ل ل شغله حب الخير خير طفق ا مسح من السوق وهنا تصدق بالحائط قال الباجي أ ر ا د إ خ ر ا ج ما فتن به من ماله تكفيرا تكفير اشتغاله عن صلاته وهذا لا شك أ ن ه أ م ر عظيم انسان لا يفرط ش ي ء يسير فضل عم هذا. قول حدثني عن م س هذا و ي حدثني ر ه قول عن م ا ل ك عبد ا ل ل هذا بن عبد بكر ل المدني أن رجلا الأنصار يصلي أ أن ن من ص ا قاضيها ر في حائط له بالقف له كان حائة و ا ما د أودية د م ي ل ن ة ف ي زمان م ا ل ث ر والنخل مالت لما ذللت ذللت يعني مالت ليثق يعني لي قد ت م ح ه من الثمر فهي م ط و ق ة ا س ت د ي ر ة بثمرها أ و ثمرها جاء الافراد والجنب فنظر إ ل ي ه فاعجبه ما ر أ ى من ثمرها ثم رجع إ ل ى صلاته ف إ ذ ا هو لا يدري كم صلى فقال لك اصابتني ب م ا ل هذا ف ت ن ة اختبار فجاء هذا الرجل إ ل ى عثمان بن عفان وهي بن خ ل ي ف ة فذكر له ذلك الذي أ ص ا ب ه بسبب الحائط و قاله و صدقته فاجعله في سبل الخير فباعه عثمان بخمسين أ ل ف ا عرف عثمان رضي الله عنه أ ن ه لم يوقف عينه أ ص ل ه و إ ن م ا أ ر ا د أ ن قيمته تصرف في سبل الخير قال أ ب و عمر ل أ ن ه فهم مراد الانصاري أ ن ه لا يريد الوقف فباعه و صدق بثمنه و لم يجعله وقفا فسمي ذلك المال الخمسين لبلوغ ثمنه خمسين أ ل ف ا يجوز له ان يترخص و على كل حال المعاصي لا ينبغي ان يعان على معصيته كما هو مقتضى قول ع ا م ة اهل ا ل ع ل ي ق و ل ما م س ج د ن ا يعيد التشهد دائما و نحن أ خ ذ ن ا بقول العلماء الذين ي ق و ل و ن بعدم ا ل إ ع ا د ة فماذا نفعل كيف يعيد التشهد من ا يعيد التشهد يعيد التشهد بعد سجود السهو وهذا مقتضى قول مالك لا ليس هذا مقتضى قول مالك رحمه الله و على كل حال إ ع ا د ة تشهد بعد السجود قول عند بعض اهل ا ل ع ن لكن الجماهير على أ ن ه لا يعاد لا يعاد التشهد بعد السجود الساوئ كان هذا هو المراد من السؤال يقول ما حكم رد السلام و نحن نصلي علما أ ن ه إ ذ ا لم أ ر د مقصود ان رد السلام من قبل المصلي يكون ب ا ل إ ش ا ر ة يكون ب ا ل إ ش ا ر ة كما كان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يفعل يقول إ ذ ا ادخلت مع ا ل إ م ا م وهو راكع هل أ ك ب ر ت ك ب ي ر ة واحده ل ل إ ح ر ا م والركوع أ م يلزم تكبيرتين كبر ت ك ب ي ر ة واحده إ ن شئت تكبيره ل ل إ ح ر ا م ويدخل فيها ت ك ب ي ر ة الركوع ل أ ن ه من م جنس واحد وبلفظ واحد ت د ا خ ل ا ن لكن إ ن كبرت ب ن ي ة الركوع فلم تنعقد صلاتك يقول أ م يلزم تكبيرتين واحدا الاحرام و الثانيه الركوع أ و كبرت ت كبيرتين كان أ ك م ل لكن لو كبرت كبيره واحده ناويا بها ا ل إ ح ر ا م أ ج ز ا ء ت يقول ه ذ ا ا ل أ م ر هو نفسه ب ا ل ن س ب ة ل ذ ا خ ل ت معه و سالت كذلك ا ل أ م ر كذلك في الفرق الفرق شارب الى ما تمثل هذا ما ي ب ا ما يضر هذا ما يضر يقول إ ذ ا نسي ا ل إ م ا م ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة في ا ل ص ل ا ة ا ل س ر ي ة هل يلزمه ا ي أ ت ي ب ر ك ع ة نعم يلزم ل أ ن ه ا ركن من أ ر ك ا ن ا ل ص ل ا ة لا تصح إ ل ا بها في كل ر ك ع ة ف إ ذ ا نسي ام ا ل ر ك ع ة بطلت هذه ا ل ر ك ع ة و قامت ا ل ر ك ع ة التي تليها مقامها ثم ي أ ت ي ب ر ك ع ة مكانها وهل إ ذ ا انتهى من ا ل ص ل ا ة يلزم م ن ي ن عدد ا ل ص ل ا ة بسقوط الركن أ م لا على كل حال المبطل الذي لا يعلم به ا ل م أ م و م لا يكلف به يعني كما لو صلى ا ل إ م ا م غير طهاره وانتهى من ا ل ص ل ا ة ثم ذكرنا على الطهاره ا ل م أ م و م ص ل ا ة الصحيحه اذا نسى ا ل إ م ا م ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة و ا ل م أ م و م لا يعلم بذلك ص ل ا ة الصحيحه ان أ ح س ن فله ولكم و إ ن أ س ا ء فعليه لكن إ ذ ا علم ا ل م أ م و م ببطلان صلاته ثم تابعه عليها ف ط ل ا ل ص ل ا ة يقول هل الذي لا يكون طاهر ج و ز ان يكون مسجد الجنوب لا يدخل المسجد واما من عداه إ ذ ا كان ا ل ح ذ ث أ ص غ ر يجوز له ذلك يقول ما ص ح ت ق و ل من قال ان ا ل آ د ا ب وما جرى مجراها ا ل أ ص ل فيها في ا ل أ م ر بها الاستحباب ومن ذهب الى ل و ج و ب ومطالب بالصارف ا ل أ ص ل عند أ ه ل العلم أ ن ا ل أ م ر للوجوب والنهي للتحريم ما لم يوجد صارف والجمهور على أ ن ما جاء في باب الاداب آ د ب للاستحباب باب ل ما جاء في آ للاستحباب لكن هي أ و ا م ر ش ر ع ي ة و الاوامر م س ت و ي ة فلا بد حينئذ من صارف حتى في الاداء كل بيمينك أ ي ن الحظر في ا ل ق ر ا ء ة خلف ا ل إ م ا م أ ل ي س ت ا ل ف ا ت ح ة المستثنى من ذلك في قوله لا تفعل الا ب أ م ا ل ق ر آ ن هو ممنوع من ا ل ق ر ا ء ة خلف ا ل إ م ا م و إ ذ ا ق ر أ فانصت في قوله لا تفعل الا ما لي أ ن ا ز ع ا ل ق ر آ ن في قوله لا تفعل الا ب أ م ا ل ق ر آ ن هذا استثناء هذا استثناء و هو عمده من قال ب أ ن كل مصل تلزمه ا ل ف ا ت ح ة غير المسبوق يقول لو أ ن ت أ ن ا ل إ م ا م ت أ خ ر في الركوع ي ع ن يطيل ي الركوع و لم اكمل ا ل ف ا ت ح و لما ركع أ ك م ل ت و ركعت م ن الحكم إ ذ ا أ د ر ك ت ا ل إ م ا م في الركوع و تمكنت من الركوع قبل رفعه أ د ر ك ت الركعه لكنك أ س ا ت ب ت أ خ ر ك عنه و لو أ ن ه قام من الركوع و انا مازلت أ ق ر أ و ركعت و يقول سمع الله م ن حمده لم تدرك الركعه لم تدرك الركعه اذا ركع فاركع يعني ولو لم ت ك ن ا ل قراءه الركعه وحكمك حينئذ ان لم تفرد حكم المسبوق إ ذ ا كان مرد ذلك عجله الايمان يقول هل في أ س ا ن ي د مالك المتصله ا ل م ر ف و ع في شيء ضعيف ممكن لكنه قليل ا جدا يقول وهل في بلاغاته ومراسله ي في شيء ضعف نعم ا ل أ ص ل هو البلاغات والمراسل الضعف إ ل ا ما و ص ل وعرفنا ان ابن عبد البر رحمه الله وصل جميع هذه البلاغات و جميع هذه المراسل ي في التمهيد سوى أ ر ب ع ة ي أ ت ي أ و ل هذه ا ل أ ر ب ع ه معنا في درس اليوم و تولى ابن ا ل صلاح وصل هذه ا ل أ ر ب ع ة أ ي ض ا يقول هل المقصود ب ا ل م و ا ف ق ة مع الملائكه البدء معهم فقط أ م البدء و الانتهاء ت لا تعلم هل وافقت ه او لم توافق لكن احرص على تطبيق السنن وسوف توفق إ ن شاء الله تعالى يقول الذي لم يغلق ج ه ا جوال إ ذ ا دخل المسجد ا لتصلي هل عليه ذنب كل ما يشغل المصلين ممنوع إ ذ ا كان يتسبب في إ ش غ ا ل ا ل م أ م و م ي ن و إ ل ه ا ء من صلاتهم لا شك أ ن ه يسيء إ ذ ا أ ر ا د أ ح د ان يتوضا ا ل م غ س ل ب ا ل أ م ا م فكيف يسمي ن سمى في نفسه فلا باس و الا م ي س م ى أ ي ض ا فلا باس ل م ر في ا ل س ا ع ة ت س م ي ه لا يصح فيها شيء يعني ملزم إ ن س ا ن ذكر أ ن ملابسه نجس ثم ن س ي ه و صلى ثم تذكر فهل ي ح ي د ا ل ص ل ا ة ت المعروف عند الحنابله انه في مثل هذه ا ل ص و ر ة يعيد ف إ ن نسيها أ و جهلها ا نعم اعاد عندهم لكن إ ذ ا ذكر ثم نسي من ب د ا ي ة ا ل ص ل ا ة إ ل ى نهايتها لا يعيد ربنا لا تؤاخذنا إ ن نسينا أ و أ خ ط ا ن ا يقول ما قولكم في ا ل ج م ع ي ة التي يقيمها بعض الموظفين ل م د ة س ن ة بحيث كل شهر يكون م ب ل غ لواحد منهم هذه ليست بعقد و إ ن م ا أ ش ب ه ما تكون ب ا ل أ م ا ن ة و ا ل إ ي د ا ع لحفظ ا ل أ م و ا ل فلا أ ر ى ما يمنع منها إ ن شاء الله تعالى من مسح على خ ف ي ن أ ك ث ر من يوم ا ن و ل ي ل ة ومقيم ناسيا يعيد ما صلى ل أ ن ه تجاوز ما أ ذ ن له به يقول ما حكم دعاء الصفه دعاء ص ن ص شيخ ا ل إ س ل ا م رحمه الله تعالى على أ ن ه أ م ر عظيم ونقل عليه ا ل إ ج م ا ع الله المستعان يقول ما هي مسافه القاصر والجمع لمن ذهب ورجع في نفس اليوم مثل منطقه حرامله وثمامه على كل حال إ ذ ا تحققت ا ل م س ا ف ة التي حددها أ ه ل العلم أ و ا ل م د ة إ ن ه يترخص يقول بعض الفقهاء ممن لم يدرك هذه ا ل آ ل ا ت التي تقطع المسافات ب س ر ع ة يقول ولو قطعها في س ا ع ة ق ر ا ء ة ا ل إ م ا م ق ر ا ء ة المثل هذا حديث مضاعف يقول هل إ ذ ا فرغ ا ل إ م ا م من ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة و ق ر أ ت س و ر ة ا ل ف ا ت ح ة و لم اتمها ثم شرع ا ل إ م ا م في س و ر ة غير ا ل ف ا ت ح ة في ص ل ا ة جهريه هل لي ان اتم س و ر ة ا ل ف ا ت ح ة و ي ق ر أ أ ن ت يسر ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة في سكتات ا ل إ م ا م والا فتتمها و لو كان ي ق ر أ يقول ما القول الراجل في قوله أ ل ا ص ل في الرحال فقال هل تقال بدل الحيعلتين أ م في نهايه ا ل أ ذ ا ن نعم, نعم نعم هي مكان الحيعلتين يقول هل قول ا ل إ م ا م ب ح ن ي ف ة هو بمنع ا ل ق ر ا ء ة خلف الامام ا ل ص ل ا ة ا ل ج ا ر ي ة فقدم ا ل ج ا ر ي ة و ا ل س ر ي ة إ ذ ا لمسكت ا ل إ م ا م بعد ا ل ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة ف أ ي ه م ا أ ف ض ل الماموم ق ر ا ء ة الفاتحه خلال ق ر ا ء ة ا ل إ م ا م أ م خلال قراءتهما بعدها وقراءته اذا سكت ا ل إ م ا م بعد ق ر ا ء ة الفاتحه ل ر د النفس يشرع ا ل م ؤ م و م في ا ل ق ر ا ء ة و إ ذ ا عرف ان ا ل إ م ا م ليس من ح ا د ت ه أ ن يسكت ف إ ذ ا فرغ من استفتاح وتعود وبسمل ف إ ن ه يشرع ب ق ر ا ء ة الفاتحه هذا على القول بوجوبه على كل مصل إ ل ا المسبوق وعرفنا أ ن هذا هو الذي يعضده الدليل إ ن شاء الله ت ا م على قول من يقول ا ل إ م ا م ي ق ر أ في السريه من ا ل ج ه ر ي ة ف ي ل ز م أ س ك و ت صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم إ ذ ا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدريكم صلى ف إ ذ ا وجد ذلك أ ح د ك م فليسجد سجدتين وهو جالس عن مالك إن انه بلغه و أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ن ي لانساؤنا أ ل س ا ل ئ سن ع مالك إن انه بلغه أ ن رجلا ً سال القاسم بن محمد فقال إ ن ي اهم في صلاتي فيكثر ذلك علي قال القاسم بن محمد امض في صلاتك فانه لن يذهب عنك حتى تنصرف وانت تقول ما اتممت صلاتي الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك لله صلى وسلم على ورسوله عبده رب وعلى نبينا ا ل م ع ت م د ة ل أ ن أ ك ث ر أ ب و ا ب السهو بل احاديث التي عليها الاعتماد في باب السهو مضت انتهت يعني ح ق هذه ا ل ت ر ج م ة لو كانت م و ج و د ة قبل كم باب لتشمل أ ح ا د ي ث السهو التي بالفعل عليها اعتماد ا ل أ ح ك ا م في السهو اما هذه ا ل ت ر ج م ة مقحمه هنا والمحقق محمد ف ه د عبد الباقي يحذو حذو أ ص ح ا ب المعجم المفاهرس في الترقيم والترتيب يحذو حذوهم لكي يتطابق عمله على ما جاء في المعجم يخدم الطلاب به هذا لا شك لكن ا ل خ د م ة ينبغي أ ن تكون لا على حساب ا ل د ق ة في تحري ا ل أ و ث ق والاصح لو وضعت ر ج م ة في الهامش قال كذا المعجم المفهرس و تاخذ ي ي س ر ل ل ل ط ب ت أ رقم وان لم ا ع ت م ت في الكتاب أ و وضعها حاشا يتكلم ع ل ي ه لا ب أ س ما ن ج ع ل ه عنوان كبير كتاب السهو و في هذا الكتاب وفي صحيح مسلم حتى في صحيح البخاري في ت ر ق ي م صحيح البخاري في الصحيح مسلم سنان ب ن ماجه كلها تبعا ً للمعجم المفهرس لالفاظ الحديث اذا تجدون في كتاب في الصحيح ا ل إ م ا م البخاري كتاب ا ل أ ذ ا ن و فيه ما يقرب من مائتي باب أ ك ث ر ه ا لا ع ل ا ق ة له نعم الابواب ا ل أ و ل ى في الكتاب تبع الاذان لكن باقيها من أ ب و ا ب الصلاه و تقدم تعريف السهو او ا ل غ ف ل ة عن الشيء و ذهاب القلب إ ل ى غيره فان من أ ه ل العلم فرق بين السهو و ا ل غ ف ل ة باب العمل في السهو يقول ا ل إ م ا م حدثني اخي عمالك عم عن ابن ش ي ه ا ب عن أ ب ي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريره أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا قام أ ح د ك م يصلي يصلي المراد ب ا ل ص ل ا ة هنا ا ل ش ر ع ي ة و ا ل ل غ و ي ة ولا يلبس على ا ل إ ن س ا ن في الدعاء لكي يغفل و ي س ه عن دعائه ودعاء الغافل ل ا ي س ت ج ا ب لكن الحديث السابق إ ذ ا نودي ل ل ص ل ا ة أ د ب ر الشيطان فاذا فرغ من ا ل أ ذ ا ن أ ق ب ل إ ذ ا ثوب ا ل ص ل ا ة أ د ب ر ثم كذا جاء ليلبس عليه صلاته أ و ليلبس عليه صلاته يفسر ما هنا إ ذ ا قام ان أ ح د ك م إ ذ ا قام يصلي الذي يغلب على الظن المراد بهذا النص ا ل ص ل ا ة الشرعيه ذات الركوع والسجود وهي أ ع م من أ ن تكون ن ا ف ل ة أ و ف ر ي ض ة جاءه الشيطان فلبس عليه لبس بالتخفيف اي خلط الذين آ م ن و ا ولم يلبسوا يعني يخلطوا ايمانهم بظلم فلبس عليه أ م ر صلاته حتى لا يدري كم صلى لا يدري كم صلى ف إ ذ ا وجد ذلك أ ح د ك م يعني إ ذ ا وقع هذا ل أ ح د منكم فليسجد سجدتين ترغيما للشيطان وهو جالس جاء في بعض الروايات بعد السلام و فيه حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم لا يدري كم صل م ف إ ذ ا وجد أ ح د ك م يعني ذلك و ج د ذلك أ ح د ك م فليسجد سجدتين و هو جالس يعني هل يبني على ا ل أ ق ل أ و يبني على غالب ظنه او أ ن ه لا يلتفت إ ل ى هذا التشكيك و هل هو لكل أ ح د أ و هو ل ل م ق ت ل ى لا شك ان الذي يستجيب للوساوس للشيطان في اول ا ل أ م ر و يسترسل معه ي ق ت ل ى حتى يلبس عليه في كل صلاته و في كل صلواته يقولنا الحديث محمول على من يكثر عليه مثل هذا بحيث لا يكاد ينفك منه يكثر منه السهو و يغلب على ظنه أ ن ه قد تم ص ل ا ة فيجزيه حينئذ أ ن يسجد ا ل س ه و و أ م ا من يغلب على ظنه أ ن ه لم يكمل صلاته فيبني على يقينه و هو ا ل أ ق ل و سبق الكلام في ا ل م س أ ل ة و هو أ ن ه إ ذ ا تردد هل صلى اثنتين أ و ثلاثا هل يبني على ا ل أ ق ل مطلقا ل أ ن ه متيقن ما لم يجزم بانه أ ت م صلاته أ و يعمل ب غ ل ب ة ظنه ف إ ن كان الذي يغلب على ظنه أنه صلى ث ل ا ث يعتبرها ثلاثه و يستجد ترغيما للشيطان و ان غلب على ظنه انه صلى ركعتين ف ا ل أ م ر كذلك و إ ذ ا وجد التردد على حد سواء هل يرجح بفعل جاره الذي دخل معه الذي صف بجواره هذا كله مضى عرفنا أ ن ه عندهم يبني مطلقا على ا ل أ ق ل و لا يعمل ب غ ل ب ة الظن ما دام الاحتمال, الاحتمال النقيض موجود ومن أ ه ل العلم ان يقول يبني على غلبه ظنه ل أ ن جل ا ل أ ح ك ا م م ب ن ي ة على غ ل ب ة الظن ولا شك أ ن الخروج من ع ه د ة الواجب ب ي ق ي ن ترجح مذهبهم في هذا لكن إ ذ ا كثر إ ذ ا كان ا ل أ م ر نادر يعني في الشهر م ر ة سهل لكن إ ذ ا كثر كل ما صف الانسان شك صلى ركعتين ولا ذلك صلى واحده و أ ر ب ع ة مثل هذا لا بد من الحسم في موضعهم و ولا بد من أ ن يراغم الشيطان في ه ا نظير ما قلنا في ا ل ط ه ا ر ة نظير ما سبق في ا ل ط ه ا ر ة يقول حدثني عن مالك انه بلغه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ن ي لا أ ن س ى أ و أ ن س ى ل أ س ن ف ر ق بين أ ن س ى و أ ن س ى أ ن س ى أ ن ا يعني نسب النسيان لنفسه أ ن س ى نسبه لمن لمن نساه و جاء النهي عن قول نسيت نسيت كذا من القران لا تقول نسيت ولكن قل نسيت يعني هل بينهما فرق بينهما فرق الحديث النهي ف الصحيح نعم لماذا ش ر يعني هل نسي بنفسه أ و نسي نعم إ ذ ا نسبه إ ل ى نفسه يخشى أ ن يكون قد دخل بقوله وكذلك اتتك اياتنا فنسيتها وهذا خاص ب ا ل ق ر آ ن هذا خاص ب ا ل ق ر آ ن جاء النهي عنه على وجه الخصوص أ و انسى ل أ س ن يعني من أ ج ل التشريع يعني لو لم ينس ق ل ي ه الصلاه و س ل م في ا ل ص ل ا ة و زاد و نقص سهوا كيف نعرف ا ل أ ح ك ا م ا ل م ت ع ل ق ة بالسهو إ ن م ا ينسى أ و ينسى للتشريع أ و هذه يقول الباجي للشك و قال بعضهم هي للتقسيم هي للتقسيم يعني بعض النسيان منه و بعض النسيان من الله عز و جل إ ذ ا كانت أ و ل التقسيم يكون النسيان على قسمه بعضه منه و نسبه إ ل ي ه إ ن ي لانسى و القسم الثاني نسبه او أ ض ا ف ه لفاعله الحقيقي و هو الله عز و جل هذا الحديث هو أ و ل الاحاديث ا ل أ ر ب ع ه التي لا تروى كما قال ابن عبد البر لا أ ع ل م هذا الحديث روي عن النبي صلى الله عليه و سلم مسندا ً و لا مقطوعا ً ن غير هذا الوجه و هو أ ح د ا ل أ ح ا د ي ث ا ل أ ر ب ع ه التي في الموضع التي لا توجد ب غ ي ر م س ن د ة و لا م ر س ل ة و معناه صحيح في الاصول لكن وصله ابن ا ل صلاح في جزء له تولى فيه وصل هذه ا ل أ ح ا د ي ث ا ل أ ر ب ع ه و صححه أ ي ض ا ً ابن صلاح و إ ن قال الحافظ انه لا أ ص ل له لا أ ص ل له لعله يريد ما يوافق كلام ا ب عبد البر يريد ما يوافق كلام ابن عبد البر يعني لا أ ص ل ه احيانا تطلق ب إ ز ا ء لا إ س ن ا د له نعم لا إ س ن ا د له و حدثني عن مالك أ ن ه بلغه أ ن رجلا س أ ل القاسم بن محمد بن أ ب ي بكر الصديق و قال إ ن ي أ ه م في صلاتي أ ه م يعني أ ت و ه م أ ن ي نقصتها ر ك ع ة مثلا فيكثر ذلك علي يعني فيصل إ ل ى حد يشق علي اتقاؤه بل يصل إ ل ى حد الوسوسه فماذا أ ص ن ع فقال القاسم بن محمد أ م ض ي في صلاتك ولا تلتفت إ ل ى هذا الوهم و معروف أ ن الوهم هو الاحتمال المرجوح الاحتمال المرجوح يقابله الظن و الاحتمال المساوي هو الشك فقال القاسم بن محمد هو أ ح د الفقهاء ا ل س ب ع ة ا ن ض في صلاتك يعني ولا ت ل ه ب إ ل ى هذا الوهم ف إ ن ه لن يذهب عنك تذهب عنك هذه ا ل و س و س ة حتى تنصرف و أ ن ت تقول ما أ ت م م ت صلاتي يعني لا يزال الشيطان حتى تقول ما صليت هذا واقع كثير من من ابتلي بالوسواس يصدر منهم العجائب يصدر منهم العجائب وتمضي الساعات وهم يحاولون الوضوء ثم يحاولون ا ل ص ل ا ة ولا يستطيعون يقول الحديث وصل ابن حب ا ل ب ر بلفظ إ ن م ا أ ن ا بشر أ ن س ى كما تنسون ف إ ذ ا نسيت فذكروني لا هذا خير هذا حديث آ خ ر م ق ص و د به أ ن س ى ل أ س م ن وهذا إ ن م ا أ ن ا بشر أ ن س ى كما تنسون إ ذ ا نسيت فذكروني هذا حديث آ خ ر نعم, نعم. صلى الله عليك ت ا ب ا ل ج م ع ة باب العمل في غسل يوم ا ل ج م ع ة ع مالك عن سمي مولى ا ب بكر بن عبد الرحمن عن ابي صالح السمان عن ابي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال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 ف إ ذ ا خرج ا ل إ م ا م ح ض ر ة ا ل م ل ا ئ ك ة يستمعون الذكر عن مالك عن سيد ع بن ابي سيد ع ا ل م ق ب و ر ي عن ابي هريره رضي الله عنه أ ن ه كان يقول غسل يوم ا ل ج م ع ة واجب على كل محتلم ن كغسل الجنابه عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أ ن ه قال دخل رجل من أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم ا ل ج م ع ة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب فقال عمر أ ي ه س ا ع ة هذه فقال يا أ م ي ر المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أ ن توضات فقال عمر والوضوء ايضا وقد علمت أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يامر بالغسل عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه و أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم ا ل ج م ع ة واجب على كل محترم عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم الجمعه فليغتسل قال مالك رحمه الله من اغتسل يوم الجمعه اول نهاره وهو يريد بذلك غسل الجمعه فان ذلك الغسل لا يجزئ عنه حتى يغسل لرواحه وذلك أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر رضي الله عنهما إ ذ ا جاء أ ح د ك م ا ل ج م ع ة فليغتسل قال مالك رحمه الله ومن اغتسل يوم ا ل ج م ع ة م ع ج ل ا أ و مؤخرا وهو ينوي بذلك غسل ا ل ج م ع ة ف أ ص ا ب ه ما ينقض و ض و ه فليس عليه إ ل ا ل و ض و ء وغسله ذلك مجزيع عنه فليس عليه الا الوضوء و غسله ذلك مجزئ عنه يقول رحمه الله تعالى كتاب ا ل ج م ع ة سبق الحديث عنها و عن ضبطها و أ ن ا ل أ ك ث ر على أ ن ه ا بضم الميم ج م ع ة و جاء فتحها ج م ع ة كهمزه و لمزه و جاء تسكينها وبها ق ر أ ا ل أ ع م ش ا ل ج م ع ة و جاء كسرها ج م ع ة على كل حال ا ل أ ق و ى من هذه ا ل أ و ج ه هو الضم باب العمل في غسل يوم ا ل ج م ع ة و أ ن ه كغسل الجنابه يقول حدثني يحيى عمالك ن عن سمي م و ل ى ي ب ي بكر بن عبد الرحمن الحارث بن هشام عن ابي صالح ذكوان سمان عن ابي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم ا ل ج م ع ة غسل الجنابه من اغتسل يوم ا ل ج م ع ة من عموم يشمل الذكور و ا ل إ ن ا ث والاحرار والعبيد من اغتسل يوم ا ل ج م ع ة يشمل بعمومه الذكور و ا ل إ ن ا ث و ا ل أ ح ر ا ر والعبيد لكن ا ل ج م ع ة لا تلزم ا ل إ ن ا ث قولا واحدا والعبيد عند ا ل أ ك ث ر ف إ ذ ا قلنا بلزوم الغسل عليهم وهم لا يريدون الحضور هذا ج ا ر على قول من يقول أ ن الغسل ليوم ا ل ج م ع ة أ م ا من يقول أ ن الغسل ل ص ل ا ة ا ل ج م ع ة وغير لازم فلا يدخلون هنا في النص فيكون من العام الذي أ ر ي د به الخصوص من العام الذي أ ر ي د به الخصوص من اغتسل يوم ا ل ج م ع ة غسل الجنابه كغسل الجنابه يعني على ي أ ت ه وصفته كصفه غ س ل ج ن ا ب هيئته ثم راح في ا ل س ا ع ة ا ل أ و ل ى راح الرواح يقابل الغدو غ د و ة في سبيل الله أ و روحه و مقتضى ذلك أ ن يكون في أ و ل النهار و ع د الزوال إ ذ ا قابلناه بالغدو تمسك ا ل إ م ا م مالك بهذا ا ل ن ف ظ تمسك ب ح ق ي ق ة الرواح و أ ن ه مقابل للغدو وقرر أ ن الذهاب إ ل ى ا ل ج م ع ة إ ن م ا يكون بعد الزوال وهذه الساعات الخمس ا ل م ذ ك و ر ة في هذا الحديث ساعات ل ط ي ف ة تكون بعد الزوال م ق ص و د ان الوعد المذكور لمن جاء بعد الزوال عنده لانه تمسك ب ح ق ي ق ة ا ل ر و ا ح و أ ن ه مقابل للغدو جمع من أ ه ل العلم أ ب و ح ن ي ف و الشافعي يقولون ي ب د أ الذهاب إ ل ى ص ل ا ة ا ل ج م ع ة يعني ت ب د أ هذه الساعات من طلوع الشمس هو قول أ ب و ح ن ي ف و الشافعي وقال الشافعي ولو بكر إ ل ي ه ا بعد الفجر وقبل طلوع الشمس لكان حسنا وعرفنا ر أ ي لمن مالك ان التهجير والرواح يكون بعد الزوال وذكر ا ل أ ث ر م قيل ل أ ح م د بن ح م ب ل كان مالك يقول لا ينبغي التهجير يوم ا ل ج م ع ة باكرا ً قال هذا خلاف حديث النبي صلى الله عليه و سلم و كان ابن حبيب و ه و من المالكيه ينكر قول ا ل إ م ا م مالك هذا و يميل إ ل ى القول ا ل أ و ل و يقول إ ن ه مصادم للحديث ص ل مصادم ا يعني م خ ا ل ف م خ ا ل ف ا ه ر الحديث وهذا تشديد من ابن حبيب على إ م ا م ه و إ ن كان الراجح وقول الجمهور هو قول الجمهور و هو أ ن الساعات ا ل م ذ ك و ر ة في ا ح د ي ث ت ب د أ من أ و ل النهار و النهار على خ ل ا ف فيه ب ا ل ن س ب ة للصيام لا خلاف في أ ن ه ي ب د أ من طلوع الفجر و أ م ا ب ا ل ن س ب ة ل ب ق ي ة ا ل أ ح ك ا م هو ي ب د أ عند أ ك ث ر ا ل ع ل م من طلوع الشمس و هذا منه ل أ ن ه يقابل الليل و الليل ما تكون فيه آ ي ت ه القمر والنهار ما تكون فيه آ ي ت ه الشمس هو مقابل له قول ا ل إ م ا م مالك ب ا ل ن س ب ة لما نبتلي بالكسل و الخمول ينفع نعم لكن ماذا عما لو دخل ا ل إ م ا م قبل الزوال متى تكون هذه الساعات يعني ينفك من هذا القول أ ن ه لا يجوز الدخول قبل الزوال عند ا ل إ م ا م مالك يعني يمكن الانفكاك منه لكن ساعات ل ط ي ف ة تقدر بكامله يعني ا ل إ م ا م مالك رحمه الله الامام مالك رحمه الله تمسك ب ح ق ي ق ة الرواح و تجوز رحمه الله تعالى في الساعات تجوز في الساعات و قد أ ن ك ر ا ل أ ز ه ر ي و هو من أ ئ م ة ا ل ل غ ة على من زعم أ ن الرواح لا يكون الا بعد الزوال أ ن ك ر على من لا يرى أ و من زعم أ ن الرواح لا يكون الا بعد الزوال و نقل أ ن العرب تقول راح في جميع ا ل أ و ق ا ت بمعنى ذهب و أ ن راح ب إ ز ا ء ذهب و امام ن ع م ة ا ل ل غ ة ثم راح في ا ل س ا ع ة ا ل أ و ل ى قلنا أ ن ا ل س ا ع ة ا ل أ و ل ى تكون من بعد طلوع الشمس و هذا ع م د ة من يتمسك بالتوقيت الغروبي أ م ا ب ا ل ن س ب ة لمن يتمسك بالتوقيت الزوالي الساعات ت ب د أ من بعد الزوالب ولا ارتباط للتوقيت بهذا ل أ ن ه لو ربطنا التوقيت بهذا الساعات عندهم ليست الساعات ا ل ف ل ك ي ة التي م ق د ر ة بمدد م ح د د ة لا إ ن من المقصد بها قدر من الزمان غير محدد قد تطول وقد تقصر تحدث س ا ع ة يحتمل ان يكون ثلاث ساعات ويحتمل ان يكون ربع س ا ع ة يعني مقدار من الزمان لكن لو قلنا انه ساعات بعد الزوال و الساعات المراد بها الفلكيه ا ل ص ل ا ة تكون في هذا الوقت مثلا بعد المغرب نعم بعد المغرب ا ل س ا ع ة ا ل خ ا م س ة قربت عن المغرب و هذا الارتباط له بالساعات ا ل ف ل ك ي ة التي عليها العمل ا ل آ ن هذه ساعات ا ص ط ل ا ح ي ة ثم راح في ا ل س ا ع ة ا ل أ و ل ى ف ك أ ن م ا قرب تصدق ببدنه و البدنه المراد بها البعير ذكرا كان أ و أ ن ث ى والهاء فيها ل ل و ح د ة لا ل ل ت أ ن ي ث وكذا في باقي ما ذكر ب ق ر ة د ج ا ج ة نعم ل ل و ح د ة وحكى ابن التين عن مالك أ ن ه كان يتعجب م ن يخص البدنه ب ا ل أ ن ث ى لما مالك كان يتعجب من يخص البدنه ب ا ل أ ن ث ى طيب لو نذر ل أ ن منهم من يقول أ ن ا ل ب د ن ة كما تطلق على ا ل إ ب ل تطلق على البقر و تطلق أ ي ض ا ً على ما يقوم مقامها من الغنم من السبع يعني هل تختص ا ل ب د ن ة ب ا ل إ ب ل كما جزم بذلك ا ل أ ز ه ر ي و في الصحاح الجوهري ا ل ب د ن ة ن ا ق ة أ و ب ق ر ة تنحر ب م ك ة طيب إ ذ ا نحرت بالرياضه اشتم نعم يعني ما تسمى ب د ن ة يعني هذا خاص بما إ ذ ا كانت م ه د ا ت للحرم أ و ل ز م ة الحاج جبران لما ارتكبه أ و شكرا لما يسر له يعني ا ل ن ا ق ة إ ذ ا كانت في غير م ك ة تسمى بدنه و لا ما تسمى نعم في ص د ق ة ا ل إ ب ل ما فيها بدنه في الصحاح البدنه ناقه أ و بقره تنحر ب م ك ة و قال إ م ا م الحرمين ا ل ب د ن ة من ا ل إ ب ل ثم الشرع قد يقيم مقامها ا ل ب ق ر ة أ و سبعا من الغنم و تظهر ث م ر ة الخلاف إ ذ ا قال لله علي بدنه لله علي بدنه اذا نحر ب ق ر ة في الرياض أ و نحر ن ا ق ة في الرياض او ل ر ي ا ض أ نحر ب ق ر ة ب م ك ة يجزي الا ما يجزي لكن هل تسمى بدنه ا هي م ن ح و ر ة في الرياض على كلام صاحب ا ل ص ح ا ح و لو كانت من ا ل إ ب ل ما تسمى بدنه لا بد أ ن تكون من ا ل إ ب ل أ و ا ل ب ق ر على أ ن تنحر من مكه اذا نحر سبت ك ا ل عليه بدنه و نحر س ب ع من الشياه بالرياض و مكه و شيء ل ا شك أ ن السبع تقوم مقام البدنه السبع تقوم مقامه و البقره تقوم مقامه لكن هل وفى بنذره إ ذ ا نحر ب ق ر ة الرجوع إ ل ى ن ي ة الناذر هو قول مالك نعم و الجمهور على أ ن الايمان و النذور م ب ن ي على ا ل أ ع ر ا ف على ا ل أ ع ر ا ف فاذا كان يطلق عليها بدنه بالعرف خلاص ننتهي نعم لان الايمان و النذور ليست خ ا ص ة ب أ ه ل العلم الذين يدركون الحقائق ا ل ش ر ع ي ة لا ينذر ع ا م ما ي د ر ل ش المراد بالبدنه ب ا ل ش ر لكن البدنه عنده و ا ض ح مستعمله عنده فمبناها على العرف عند الجمهور و من راح في ا ل س ا ع ة ا ل ث ا ن ي ة من اغتسل يوم ا ل ج م ع ة غسل ج ن ا ب ه استنبط بعضهم من ذلك الحث على ما يكون سببا للغسل في يوم ا ل ج م ع ة نعم و يخرجون عليه ح د ي ث م ن غسل و اغتسل يعني سبب تسبب صار سببا في غسل غيره ف ك أ ن ه غسله باشر غسله ومن راح في ا ل س ا ع ة ا ل ث ا ن ي ة ف ك أ ن م ا قرب بقره ومن راح في الساعه الثالثه فكانما قرب كبشا ق ر ا يعني له قرنان و م راح في ا ل س ا ع ة الرابعه ف ك أ ن م ا قرب د ج ا ج ة بفتح الدال ويجوز الكسر ف ك أ ن م ا قرب د ج ا ج ة بفتح الدال ويجوز الكسر دجاجه و دجاجه منهم من يقول ان ا ل أ ع ل ى ل ل أ ع ل ى و ا ل أ س ف ل ل ل أ س ف ل ايش معنى هذا د ج ا ج ة بالفتح الديك و د ج ا ج ة بالكسر ل ل أ س ف ل الذي هو ا ل أ ن ث ى من الدجاج و يطردون هذا ا ل أ ع ل ى ل ل أ ع ل ى في كثير من الكلام و ا ل أ س ف ل ل ل أ س ف ل المايح و الماتح و الفرق بينهما الماتح و المايح بالتاء الفوقانيه و بالياء التحتانيه ا ل أ ع ل ى ل ل أ ع ل ى و ا ل أ س ف ل ل ل أ س ف ل الماتح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 خرج ا ل إ م ا م على المصلين الدخول و الخروج أ م و ر ن س ب ي ة ا ل أ ص ل أ ن ه دخل ا ل إ م ا م لكن الدخول و الخروج أ م و ر ن س ب ي ة خرج معنى ظهر عليه م أ ق ب ل عليه م حضره ا ل م ل ا ئ ك ة يستمعون الذكر الذي تتضمنه ا ل خ ط ب ة ف خ ط ب ة ا ل ج م ع ة ينبغي أ ن تشتمل على الكار كما أ ن ه ا تشتمل على المواعظ ك خ ط ب ة العيد يشهدن الخير و د ع و ة المسلمين استنبط منه الماوردي أ ن التبكير لا يستحب ل ل إ م ا م إ ذ ا خرج ا ل إ م ا م على هذا مفاد هذا الحديث أ ن خروج ا ل إ م ا م بعد ا ل س ا ع ة ا ل خ ا م س ة فعلى هذا لا يستحب ل ل إ م ا م أ ن يبكر ل م ا ي أ ت ي ليصعد المنبر ك ف ع ل عليه ا ل ص ل ا ة و السلام قال ابن حجر و ما قاله غير ظاهر ل إ م ك ا ن ه ان يجمع ا ل أ م ر ي ن ب أ ن يبكر يجلس في المسجد في أ ي مكان من المسجد في ا ل س ا ع ة ا ل أ و ل ى ليكون ك أ ن م ا قرب بدنه أ و في ا ل ث ا ن ي ة أ و في الثالثه حسب التيسير ثم إ ذ ا جاء وقت الخطبه رقي المنبر خطا يقول ما قاله غير ظاهر ل إ م ك ا ن ه ان يجمع ا ل أ م ر ي ن ب أ ن يبكر ولا يخرج من المكان المعد له في الجامعه الا إ ذ ا حضر الوقت لكن الامام لا شك ان النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام لم يحفظ عنه أ ن ه بكر ل ص ل ا ة ا ل ج م ع ة إ ن م ا ي أ ت ي ليخطب فيصل ا ل ج م ع ة و العيد مع اشبه في الوقت ف ا ل إ م ا م الذي يقتدي به عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و يستدل بمثل هذا الحديث و لا يمنعه من الحضور مبكرا إ ل ى ا ل ج م ع ة إ ل ا مثل هذه النصوص يكتب له, له إ ن شاء الله يكتب له ذلك إ ذ ا أ ر ا د الاقتداء ل أ ن العمل ب ا ل س ن ة نعم افضل من تحصيل ما وعد به في مثل هذه النصوص الاقتداء به ا ل ي ه الصلاه و السلام النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام له حالات ح ا ل ة يقتدي به جميع الناس ح ا ل ة لم تقترن بوصف أ م ا إ ذ ا اقترنت ا ل ح ا ل ة بوصف ف إ ن ه يقتدي به من يشاركه في هذا الوصف فالنبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام هو ا ل أ س و ه و ا ل ق د و ة لكن له وصفه و ا ل إ م ا م ة فيقتدي به ا ل إ م ا م و يبقى عموم الناس يخصهم من النصوص ا ل أ خ ر ى مثل ما عندنا لكن إ ذ ا كان ا ل إ م ا م فرح مبسوط انه غير مطالب بالحضور إ ل ى ا ل ج م ع ة م ب ك ر ه يحصل له ا ل أ ج ر ولا ما يحصل مبسوط نعم أ ن ي تصور شخص كفيف يقول الحمد لله على العمل لما يلزمنا بجهاد و ل ا غيره هذا يحصل له اجر نعم مثل هذا نعم لو قال ا ل إ ن س ا ن عليه أ ن يوطن نفسه على امتثال ا ل أ و ا م ر واجتناب النواهي وفعل جميع ما يطلبه الشارع ي ن فرق بين من يتمنى ا ل ش ه ا د ة وهو صادق مثل هذا تحصل له ا ل ش ه ا د ة وبين شخص عذور ليس مطالب بالجهاد وهو فرح ب ه ذ ا ا ل ح ذ ر شتات والله المستعان م س أ ل ة وهي ت ح ي ة المسجد ب ا ل ن س ب ة ل ل إ م ا م إ ذ ا دخل النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ثبت عنه أ ن ه قال إ ذ ا دخل أ ح د ك م المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين و لم يحفظ عنه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام أ ن ه صلى أ م ر من جلس صليت ركعتين قال لا قال قم فصليت ركعتين و تجوز فيهم و ا ل إ م ا م يخطئ لكن ما حفظ عنه أ ن ه صلى ت ح ي ة المسجد بل مجرد ما يدخل المسجد بالجمعه يصعد ر ل المجرد ي المنبر ليخطئ و في حكمه ا ل ا ئ م ة و حدثني عمالك ن عن سعيد بن أ ب ي سعيد المقبول عن ابي ه ر ي ر ة أ ن ه كان يقول رسل الجمعه واجب يقول الجمهور المراد بالوجوب هنا ت أ ك د الاستحباب ت أ ك د الطلب كما تقول حقك واجب علي أ ي م ت أ ك د و عرفنا فيما مضى ما يوجد من اختلاف بين الحقائق ا ل ش ر ع ي ة و الحقائق ا ل ع ر ف ي ة و أ ن ه لو قال شخص ما ر أ ي ت ج م ل أ ص ف ر نعم بناء على أ ن ا ل أ ص ف ر لون معروف عنده يطبق على أ ل و ا ن الجمال عليه ما وجد يعني هل تجد ج م ل أ ص ف ر مثل ص و ر ة الذهب مثلا أ و اللون ا ل أ ص ف ر المتعارف عليه ا ل آ ن يعني اختلاف ح ق ي ق ة ع ر ف ي ة مع ح ق ي ق ة ش ر ع ي ة او ا ل ا ق شرعي اختلاف ع ر ف ي ة عرف خاص عند أ ه ل العلم مع ما جاء في بعض النصوص لو تقول للمنكرات التي ذكرها الله جل و علا في س و ر ة الاسره و عقبها بقول كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها يعني لو تقول هذه مكروهات تسال واحد م ن ه ا ب تقول مكروه نعم و المكروه استقر في أ ذ ه ا ن الناس أ ن ه لا يعاقب ف ا ع ل أ و تقول محرمات محرمات بل كبائر موبقات ف ا ل إ ط ل ا ق الشرعي لا شك أ ن ه هو ا ل أ ص ل لكن إ ذ ا اختلف مع ا ل ح ق ي ق ة التي تعارك ع ل ى ا ل ن ا س و لذلك ينبغي أ ن تكون الاصطلاحات العرفيه ا ل خ ا ص ة عند أ ه ل العلم موافقه لما جاء في النصوص هذا ا ل أ ص ل لكن تتابع الناس على هذا و اعتمده الائمه أ ه ل العلم و العمل و الاقتداء ثم بعد ذلك استقر في أ ذ ه ا ن الناس أ ن المكروه لا يعاقب عليه ا ف ا ع ل نعم حتى الائمه المتقدمين من ورعهم تجدهم يفتون بمقتضى النصوص ثم يبينون و ا ل إ م ا م أ ح م د و ا ل إ م ا م مالك حفظ أ ن ه انه يحب كذلك و ه و من الواجبات و ما خرج عن كونه محبوب ل أ ن ه واجب لكن هل معنى أ ن ه يحبه أ ن ه لا ي أ ث م بتركه و مثله لو قال يعجبني أ و لا يعجبني كذا أ و أ ك ر ه كذا يريدون بذلك كراهه التحريم فالكراهه اعم ان تكون للتحريم او ل ل ت ن ز ي ه فهنا الوجوب هنا يراد به ت أ ك د الاستحباب كما يقول حقك م ت أ ك د علي و الصارف لكن ا ل آ ن الصارف يطلب ل ل أ م ر بلفظ ا ل أ م ر أ و ل ل أ م ر المعبر عنه بمقتضاه ا ل آ ن اللفظ الشرعي واجب هل نحتاج إ ل ى صارف هنا أ و نحتاج إ ل ى تعريف الوجوب في ل غ ة العرب لكن لو جاء افعل كذا نحتاج إ ل ى صارف كما جاء ا ل ج م ع ة فليغتسل نحتاج إ ل ى صارف لكن هنا في لتوجيه اللفظ هذا واجب نحتاج إ ل ى أ ن نبحث في معنى الوجوب في ل غ ة العرب ما نحتاج إ ل ى صارف هنا فالوجوب في ل غ ة العرب أ ع م من أ ن يكون الحتم اللازم و أ ن يكون ا ل م ت أ ك د على كل محتل على كل محتل اي بالغ بالغ و إ ن م ا ذكر الاحتلام ل أ ن ه البلوغ أ غ ل ب ما يكون به أ غ ل ى ما يكون البلوغ بالاحتلام كما أ ن ه ب ا ل ن س ب ة للنساء أ غ ل ى ما يكون البلوغ بالحيض و لذا جاء لا يقبل الله صلاه ح ا ي ض إ ل ا بخمار يعني بالغ بلغت سنه محيض يقول ابن عبدالبر رحمه الله لا أ ع ل م أ ح د ا ً أ و ج ب غسل ا ل ج م ع ة لا أ ع ل م أ ح د ا ً أ و ج ب غسل ا ل ج م ع ة فرضا ً إ ل ا أ ه ل الظاهر إ ل ا أ ه ل الظاهر ف إ ن ه م أ و ج ب و ه و جعلوا تاركه عمدا عاصيا لله جل و علا و هم مع ذلك يجيزون ص ل ا ة ا ل ج م ع ة يعني الصلاه ص ح ي ح ة مع الاثمه الصلاه ص ح ي ح ة مع الاثمه نظير ذلك من صلى دون ستر للعاتق لا يصلي أ ح د ك م في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء يجب ستر العاتق لكن هل وجوبه وجوب و ا ش ت ر ا ط مثل ا ل ع و ر ة لا ي أ ث م و صلاته ص ح ي ح و هنا الغسل ما هو وجوب وجوب اشتراط مثل غسل الجناب يعني ي أ ث م و صلاته ص ح ي ح و هناك من لم يستر العاتق ي أ ث م و صلاته ص ح ي ح و جماهير اهل العلم على أ ن ه س ن ة م أ ك د لحديث من ت و ض أ يوم ا ل ج م ع ة فبها و نعمته و من اغتسل فالغسل أ ف ض ل و أ ي ض ا فعل عثمان رضي الله عنه كما س ي أ ت ي و إ ق ر ا ر عمر رضي الله عنه و هذا سياتي ان شاء الله تعالى ابن حجر في فتح الباري نقل إ ج ا ب ه نقلا عن ابن المنذر عن أ ب ي هريره و عمار و هو قول ال الظاهر و أ ح د ى ا ل ر و ا ي ت ي ن عن أ ح م د إ ذ ا قال العالم لا أ ع ل م خ ا ل ف ا أ و لا أ ع ل م في ا ل م س أ ل ة خلافا و أ ط ل ق أ و استثنى لكن إ ذ ا أ ط ل ق قال لا أ ع ل م خلافا في هذه ا ل م س أ ل ة لا أ ع ل م قائلا بخلاف هذا أ و أ ع ل م قائلا بكذا يعد إ ج م ا ع و لا يعد إ ج م ا ع يعني على حسب علمه و نفى علمه في ا ل م س أ ل ة لا يعني أ ن ه ينفي نفيا مطلقا ا ل إ م ا م مالك رحمه الله في الموطن على ما سياتي ان شاء الله تعالى يقول لا أ ع ل م قائلا برد اليمين لا اعلم قائلا برد اليمين مع ان خطاه عصره ابن أ ب ي ليلى و ابن شبر ما ي ق و ل م برد اليمين و ا ل إ م ا م الشافعي له مثل ذلك في ا ل ز ك ا ة زكاه البقر هذا كثير ا ً د ا ء ل ل ع ل م على حسب علمهم ينفقون على حسب علمهم يقول حدثني عن مالك عن م ن شهاب عن سعد بن عبد الله أ ن ه قال دخل رجل من أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه و سلم المسجد يوم ا ل ج م ع ة و هذا الرجل هو عثمان بن ع ث ا ن رضي الله عنه قال ابن عبد البر لا أ ع ل م في هذا خلافا ً يعني ما قيل ما فسر المبهم بغير عثمان ر الله و عمر بن الخطاب يخطب فقال عمر أ ي ه س ا ع ة هذه أ ي ه س ا ع ة هذه يعني استفهام هذا هل يريد عمر رضي الله عنه ح ق ي ق ة ا ل م ع ر ف ة في الزمن أ و يريد ا ل إ ن ك ا ر و التوبيخ لا شك أ ن ه يريد ا ل إ ن ك ا ر و التوبيخ فقال يا امير ا ل م ؤ م ن ب دليل الجواب قال يا امير المؤمنين انقلبت رجعت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أ ن ت و ض أ ت سمعت النداء المراد بالنداء ا ل أ و ل ولا الثاني الثاني ل أ ن ا ل أ و ل لم يكن موجودا حينئذ ل م ا الذي ب د أ ه أ ث م ا ن رضي الله عنه فما زدت على أ ن ت و ض أ ت أ ي لم أ ش ت غ ل بغير هذا سمعت النداء ت و ض أ ت لي على طول ما ت أ خ ر فقال عمر و هذا إ ن ك ا ر آ خ ر و الوضوء أ ي ض ا أ ن تقتصر على الوضوء أ ي ض ا هذا إ ن ك ا ر منه و قد علمت أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان ي أ م ر بالغسل أ ن يؤكد فيه فعمر ما أ م ر ه بان يرجع فيغتسل فدل على أ ن هذا ا ل أ م ر و هذا ا ل ت أ ك ي د إ ن م ا هو على جهه الاستحباب الذي لا ي ث ت م فيه التارك روى أ ش ه ب عمالك ن أ ن ا ل ص ح ا ب ة كانوا يكرهون ترك العمل يوم ا ل ج م ع ة يكرهون ترك العمل يوم ا ل ج م ع ة عثمان رضي الله عنه ذهب إ ل ى السوق في يوم ا ل ج م ع ة و لما سمع المؤذن مر وتوضا جاء إ ل ى المسجد ف روى أ ش ه ب عمالك ن أ ن ا ل ص ح ا ب ة كانوا يكرهون ترك العمل يوم ا ل ج م ع ة على نحو تعظيم اليهود السبت و النصارى ا ل أ ح د لكن هذا الكلام محجوج ب أ ي شيء من راح في ا ل س ا ع ة ا ل أ و ل ى من راح في ا ل س ا ع ة ا ل ث ا ن ي ة من راح في ا ل س ا ع ة ا ل أ و ل ى ه م راح الى السوق معروفه نعم لكن من يتعبد بترك العمل يوم ا ل ج م ع ة نعم تعبد بترك ن ح ر يكون حينئذ أ ش ب ه اليهود و النصارى لكن يرى أ ن العمل يوم ا ل ج م ع ة مباح و يفعل ما حث عليه و امر ب ي لكن لو ترك العمل يوم ا ل ج م ع ة و ما راح ل ل م س ج د نعم يلام نعم يلام بقدر تفريطه ب ا ل س ن ة و إ ل ا ما يلام على أ ن ه ترك العمل ل م ش ا ب ه ة اليهود و ا ل ن ص ا ر أ و إ ن ش غ ل ب ع ب ا د ة أ خ ر ى من ق ر ا ء ة أ و ت أ ل ي ف أ و تعليم عن حمد ا ل ل ك وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسل يوم ا ل ج م ع ة واجب على كل محتلم أ ي ب ا ل وهذا الحديث ا ل ص ح ي ح ي من طريق مالك ب و ا س ط ة عبد الله بن يوسف في البخاري و حدثني عن مالك عن ناف بن عبد عمر أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إ ذ ا جاء أ ح د ك م ا ل ج م ع ة فليغتسل و ا لام لام ا ل أ م ر و عرفت أ ق و ا ل اهل العلم في حكمه و أ ن ج م ا ع ي ر ا ل ع ل م على أ ن ه م ت أ ك د ا ل ا س ت ح ب ا ب و ليس بالواجب خلافا لاهل الظاهر و صرفه عن الوجوب إ ل ى ا ل ت أ ك د قوله و الغسل أ ف ض ل و الغسل افضل من الصوارف إ ق ر ا ر عمر رضي الله عنه و عثمان و عدم أ م ر ه بالغسل مالك رحمه الله تعالى مر بنا أ ن ه لا يكترث في تقديم المرسل على الموصول و في تقديم الموقوف على المرفوع و ان همه أ ن يجمع هذا العلم ليفاد منه و إ ل ا الترتيب فيه شيء من التقديم و ا ل ت أ خ ي ر أ ن ت م تعرفون أ ن ه من أ و ا ئ ل المصنفات ومعلوم أ ن من يتصدى لعمل أ ي شيء في ا ل ب د ا ي ة لا بد أ ن يقع منه ما يقع ي ب د أ الشيء ي س ي ر ي ب د أ قليل ثم ي ز ا د عليه ي ب د أ ضعيف ثم يقوى نعم أ ن ت م تعرفون أ ن ه تصنيف فن ما كان موجود في قصر ا ل ص ح ا ب ة ولا أ و ا ئ ل التابعين ثم وجد يعني على قدر ي س ي ر وهكذا في أ م و ر ه ا ل ح ي ا ة كلها ت ب د أ ا ل أ م و ر شيئا فشيئا حتى تتطور فهذا سائر ا ل ع ل م على هذا و لمن يقارن ا ل م و ط ى ب إ ت ق ا ن ا ل إ م ا م البخاري الذي جاء بعده ثمانين س ن ة قال مالك من اغتسل يوم الجمعه ة أول ن اول ر ه ي ي ر د ب ذ ك غسل الجمعة م نهاره اغتسل الجمعة أول يوم ن و يريد بذلك غسل ا ل ج م ع ة ف إ ن ذلك الغسل لا يجزي عنه لا ي ك ف ي حتى يغتسل ا ل ر و ا ح ي ل أ ن بعض الناس لا سيما ش د ة البرد مثلا يقول إ ذ ا صليت الصبح أ و إ ذ ا أ ر د ت النوم بعد ص ل ا ة الصبح و بعد طلوع الشمس وانتشارها يغتسل و ي ت ه ي أ و ت ن ظ ف لصلاه ا ل ج م ع ة ثم ينام ف إ ذ ا أ ر ا د الخروج له خ ر و ج مناسب ل أ ن الخروج بعد ا ل ا ع ت س ا ل في الشتاء نعم مؤذي و قد يكون ضار إ ذ ا لم يحتاط ا ل إ ن س ا ن ف إ ذ ا اغتسل في أ و ل النهار ثم نام ت أ ه ب ل ل ص ل ا ة و تنام ف إ ذ ا جاء ع ل وقت ا ل ع ا د ة ت و ض أ الوضوء و ذهب ل ل ص ل ا ة هذا اغتسل ل ل ج م ع ة كلام ا ل إ م ا م مالك رحمه الله تعالى يقول من اغتسل يوم ا ل ج م ع ة أ و ل نهاره و يريد بذلك غسل ا ل ج م ع ة ف إ ن ذلك الغسل لا يجدي عنه حتى يغتسل لرواحه يكون الغسل للرواح ل ا ل ج م ع ة و ذلك أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال في حديث ابن عمر إ ذ ا جاء أ ح د ك م ا ل ج م ع ة فليغتسل فعلق الغسل على المجيء ل ل ج م ع ة فيفيد أ ن شرطه اتصاله بالذهاب و قد وافق مالكا على ذلك ا ل ل ي ت و ا ل أ و ز ا ع ي و قال الجمهور يجزئ من بعد الفجر ل أ ن ه يحقق الهدف من ش ر ع ي ة الغسل بلا شك و ا ل أ ف ض ل ت أ خ ي ر ه و ا ل إ ج ز ا ء لا إ ش ك ا ل فيه و هو قول الجمهور و ذلكم للتنصيص على اليوم يوم الجمهور من اكتسل يوم ا ل ج م ه ة و هذا هذه ا ل م س أ ل ة ف ر ع عن م س أ ل ة أ خ ر ى و هي أ ن الغسل هل هو ل ل ص ل ا ة أ و لليوم ل ل ص ل ا ة أ و لليوم في كثير من النصوص يوم ا ل ج م ه ة أ و بعد العصر قيل بهذا يجزي إ ذ ا كان لليوم يجزي و لا بعد الفرغ من ا ل ص ل ا ة النصوص جاءت تعلقه باليوم يوم ا ل ج م ع ة ا ل م س ا ل ة خ ل ا ف ي ة بينها ما الغسل ل ل ج م ع ة أ و ليوم ا ل ج م ع ة من أ ج ل ص ل ا ة ا ل ج م ع ة ل ا ح ظ و لاحظوا ترى هناك فرق دقيق بين أ ن نقول الغسل ل ص ل ا ة ا ل ج م ع ة أ و نقول الغسل ليوم ا ل ج م ع ة من أ ج ل ص ل ا ة الجمعه ن ف ق ه الحامل البائن يقول الفقهاء و ا ل ن ف ق ة للحمل نفسه لا لها من أ ج ل ه النفقه للحمل نفسه لا لها من اجله و هذه من اعقد عبارات ا ل ف ق ه ا ي ش معنى للحمل نفسه لا لها من اجله ايش معنى يعني ما يشري الا حليب النفقه للحمل نفسه لا لها من اجله لو قدرنا ان الحمل يتضرر بالبرد مثلا ما يشتري لها ع م س أ ل ة و ا ل الخلاف ف ا ئ د م س أ لكننا ة يتراجعونها في ت ب الغرف ل ك اريد أ ن نقرر أ ن هناك فرق بين أ ن يكون الغسل ل ص ل ا ة ا ل ج م ع ة على هذا من اغتسل ل ص ل ا ة ا ل ج م ع ة ثم أ ح د ث يعيد ولا ما يعيد يعيد إ ذ ا قلنا ل ص ل ا ة ا ل ج م ع ة لا بد عيد ولو أ ح د ث وهو في ا ل خ ط ل ه وخرج لا بد يغتسل ل ص ل ا ة ا ل ج م ع ة و إ ذ ا قلنا للجمعه ليوم ا ل ج م ع ة من أ ج ل ص ل ا ة ا ل ج م ع ة وبهذا تلتئم النصوص نعم يكون إ ذ ا اغتسل لاول النهار ولم يكن هناك ف ر ص ة ل أ ن يكون هناك تغير في تهيئه ل ل ص ل ا ة في أ ك م ل ه ي ئ ة و أ ن ظ ف حال فانه يبسي ع ن ي يا أخي هذا قول هذا قول, هذا قول, هذا قول بعد القول أ ن ك ما تستعيذ الا ان تهدم ن ا ل ق ر ا ء ة هذا قول ويدل عليها النص بعد اذا أ ر د ن ا أ ن نجري النصوص كما هي ولكن ه طبقت ا ل م ص ح م و ق و ل أعوذ ب ا ل ل هناك م اشخاص يقولون ان هناك ا ش خ ا يقولون ان هناك اشخاص يقولون ان هناك ا ش خ ا ل ي ق ص ل و ن ان هناك اشخاص يقولون ان هناك اشخاص يقولون ان هناك اشخاص يقولون ان ه ذ ا ك اشخاص يقولون ان هناك ا ي خ ا ص يقولون ان هناك اشخاص يقولون ان هناك اشخاص يقولون ان هناك ويلبس أحسن ث ي ا ب ه ه ذ ا ش خ ا ل م ق ص و د قال مالكم من اغتسل يوم ا ل ج م ع ة يعني سواء كان معجلا أ و مؤخرا ذاهبا قبل الزوال أ و بعده ل أ ن المدار على الرواح قبل الزوال أ و بعده وهو ينوي بذلك غسل ا ل ج م ع ة ب ج م ل ة ح ا ل ي ة ويقيد ف أ ص ا ب ه ما ينقض وضوءه من نواقض الوضوء فليس عليه إ ل ا الوضوء وغسله ذلك مجزئ عنه يعني لو ربطناه ب ا ل ص ل ا ة كل ما يجزئ صلى الله على الكباب ما جاء في الانصات يوم ا ل ج م ع ة و ا ل إ م ا م يخطب عن مالك عن ابي زناد ي عن ي ل ا ع ر ج عن ابي هريره رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا قلت لصاحبك أ ن ص ت و ا ل إ م ا م يخطب يوم ا ل ج م ع ة فقد لغوت عن مالك عن ابن شاب عن ثعلبه بن ابي مالك القراضي أ ن ه أ خ ب ر و انهم أ كانوا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يصلون يوم ا ل ج م ع ة حتى يخرج عمر ف إ ذ ا خرج عمر وجلس على المنبر و أ ذ ن المؤذنون قال تعالى فجلسنا نتحدث ف إ ذ ا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أ ن ص ت ن ا فلم يتكلم منا أ ح د قال ابن شهاب رحمه الله فخروج ا ل إ م ا م يقطع ا ل ص ل ا ة وكلامه يقطع الكلام ع مالك عن ابي ا ل ن ظ ر مولى عمر بن عبيد الله ع مالك بن أ ب ي عامر بن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كان يقول في خطبته قلما يدع ذلك إ ذ ا خطب إ ذ ا قام ا ل إ م ا م يخطب يوم ا ل ج م ع ة فاستمعوا وانصتوا ف إ ن للمنصت الذي لا يسمع فان للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع فاذا قامت الصلاه فاعدل الصفوف وحاذوا بالمناكب فان اعتدال الصفوف من تمام الصلاه ثم لا يكبر حتى ياتيه رجال قد وكلهم بتسويه الصفوف فيخبرونه ان قد استوت فيكبر عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما راى رجلين يتحدثان والامام يخطب يوم الجمعه فحصبهما اسمتا ع مالك إن انه بلغه أ ن رجلا ً ع ر س يوم ا ل ج م ع ة والامام ي خ ط ق فشمته إ ن س ا ن الى جنبه ف س أ ل عن ذلك سعيد بن المسيب فناهه عن ذلك وقال لا تعد وحدثني ع مالك رحمه الله أ ن ه س أ ل ابن شهاب عن الكلام يوم ا ل ج م ع ة إ ذ ا نزل الامام عن المنبر قبل ان يكبر فقال ابن شهاب رحمه الله لا ب أ س بذلك يقول رحمه الله تعالى باب ما جاء في الانصات يوم ا ل ج م ع ة و ا ل إ م ا م يخطب يشير بهذا إ ل ى الرد على من جعل وجوب الانصات من خروج ا ل إ م ا م ي ن ي قبل ا ل خ ط ب ة مجرد ما يخرج ا ل إ م ا م ويرى ا ل إ م ا م يلزمه الانصات بهذا يقول ابن عباس وابن عمر و أ ب و ح ن ي ف ة وقال غيره الانصات من أ ج ل سماع ا ل خ ط ب ة كما قال ا ل إ م ا م باب ما جاء في الانصات يوم ا ل ج م ع ة و ا ل إ م ا م يخطب ثم استدل على ذلك ب أ د ل ة قال حدثني يحيى عن مالك عن ابي زناد عبد الله بن ذكوان ا عن ا ل أ ع ر ج عبد الرحمن بن هرمز عن أ ب ي هريره رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا قلت لصاحبك الذي تخاطبه أ و جليسك أ ن ص ت اي س ك ت عن الكلام واستمع الخطبه هذا أ م ر معروف نعم أ م ر م ع ر و ف والحال أ ن ا ل إ م ا م يخطب يوم ا ل ج م ع ة فقد لغوت بالواو يقول النضر بن شميل وهو من أ ئ م ة ا ل ل غ ة و له في غريب الحديث كتاب معول عند أ ه ل العلم في الغريب حتى قال بعضهم أ ن اعتماد البخاري في غريب الحديث و ا ل ق ر آ ن في صحيحه عليه وعلى أ ب ي عبيد النضر يقول معنى لغوت خبت من ا ل أ ج ر وقيل بطلت جموعتك وقيل صارت جموعتك ظهرا في حديث رواه ابو داود و ا ل خ ز ي م عن عبد الله بن ع م ر مرفوعا من لغى ا خ ط ا رقاب الناس كانت صلاته ظهرا فالقدر الزائد من ا ل أ ج ر التفاوت بين أ ج ر ص ل ا ة ا ل ج م ع ة و ص ل ا ة الظهر يفوت وهذا إ ذ ا كان في مثل ا ل أ م ر بالمعروف فكيف إ ذ ا كان بغيره من لغو الكلام الذي لا ف ا ئ د ة فيه ف ض ل ع ان يكون من الكلام المحرم أ و من الهمز والغمز والعبث الذي لا ق ي م ة له والشاهد قوله و ا ل إ م ا م يخطب وحدثني عمالك عن بن شياب ان ث ع ل ب ة ا بن أ ب ي مالك القرضي حليف ا ل أ ن ص ا ر أ ن ه أ خ ب ر ه أ ن ه م كانوا في زمان عمر بن خطاب ايام خلافته يصلون يوم ا ل ج م ع ة النوافل حتى يخرج عمر يعني حتى يدخل المسجد يخرج عليهم ف إ ذ ا خرج عمر وجلس على المنبر و أ ذ ن المؤذنون قال ت ع ل ب ة جلسنا نتحدث جلسنا نتحدث يعني فيما ينفع ف إ ذ ا سكت المؤذنون فرغوا من أ ذ ا ن ه م وقام عمر يخطب أ ن ص ت ن ا فلم يتكلم منا أ ح د ذكر ا ل إ م ا م مالك هذا الخبر تقويه لما اختاره في ا ل ت ر ج م ة أ ن الممنوع من الكلام حال ا ل خ ط ب ة قال ابن شهاب فخروج ا ل إ م ا م يقطع ا ل ص ل ا ة يقطع الشروع فيها ل أ ن من كبر ل ل ص ل ا ة قبل دخول ا ل إ م ا م ثم دخل ا ل إ م ا م يقطعها لا يعني هذا أ ن ه ا تبطل إ ن م ا خروج ا ل إ م ا م يقطع الشروع في ا ل ص ل ا ة وكلامه يقطع الكلام بوجوب الانصات, بوجوب الإنصات وحدثني عن مالك انا ب ا ل نضر سالم بن أ ب ي أ م ي ه م و ل ى عمر بن عبيد الله أتيمي عن م ا ل ك ن ابي عامر ا ل أ ص ب وجدل ا إ ي م ا ن مالك المصانع رحمه الله الجميل ع ولكن افضل ايمانك يقول ان يكون هناك ا م ا ن ك يدعو ياتي الى اخرى اذا ق ا ن ت ايمانك يجب ان تتعامل مع ان يكون هناك ايمانك يجب ان ت م ع ا م ل مع ان يكون هناك ايمانك يجب ان تتعامل مع ان ي ك و م هناك ايمانك يجب ا س تتعامل ع ا و ن ن ا ك ا ي م ا ن ل أ ن الكلام ليس ت ضرره قاصرا على المتكلم نعم قد يكون الانسان الذي لا يفهم اما لصمم او لكونه لا يعرف ا ل ل غ ة التي فيها الخطبه أ ع ج م ي مثلا يقول ما أ ف ه م ش ي ء بس و لو ج ع ل ت أ ث ر على غيرك نعم أ ن ت ت أ ث ر على غيرك و لذا يؤمر بالانصات و لو كان لا يفهم و لو كان أ ص م ف إ ن للمنصت الذي لا يسمع اما لصمم او البعد من الحظ من النصيب م ن ا ل أ ج ر مثل ما ل ل م ن ص ت ا ل س ا م ة ف إ ذ ا قامت ا ل ص ل ا ة ف ع د ل و ا الصفوف أ ن يسووها ويقيموا صفوفكم وهذا بالمناكب هذا بالمناكب نعم لا بد من المحالات ب ا ل ب د ن ك ل ه بالمناكب و ا ل أ ق د ا م وبعض الناس إ ذ ا وجدت ف ر ج ة شغل هذه ا ل ف ر ج ة بمد القدمين هذا ممحل نعم هذا ليست مساواه وليست محالات إ ذ ا فرج بين قدميه تبتعد المناكب لا تتم المحاذاه إ ل ا ب ا ل أ م ر ي ن معا بعض الناس يحرص على إ ل ز ا ق الكعب الكعب لا باس هذا ا س ن ة كانوا يفعلونه لكن يخل بغيره يخل بغيره يقول و حاذوا بالمناكب و عرفنا المنكب هذا مجتمع العضد مع الكتف ف إ ن اعتدال الصفوف من تمام ا ل ص ل ا ة و هذا أ م ر متفق عليه و ا ل آ ث ا ر فيه ك ث ي ر ة قال ابن عبد البر و ت س و ي ة النبي صلى الله عليه و سلم الصفوف و أ م ر ه بذلك في الصحيحين و غيرهما م س ت ف ي د والجمهور على على ان ذلك س ن ة و ليس ع ش ا ر ط عن الصلاه ما ب ي ه ا ش ك ا ل و لو وجدت الفرج المنهي عنها ثم لا يكبر عثمان رضي الله عنه حتى ي أ ت ي ه رجال قد وكلهم بالتخفيف و التشديد بتسويه الصفوف فيخبرونه انها قد استوت أن الصفوف وحينئذ يكبر يعني بعد ح ض و ر ه م لا يعني هذا أ ن ه ياكل الى ا م ت س و ر الصغور ثم يكبر ويتكئهم لا انما ينتظر حتى يحضروا ليدركوا معه ت ك ب ي ر ة ا ل إ ح ر ا م وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر ر أ ى رجلين يتحدثان و ا ل إ م ا م يخطب يوم ا ل ج م ع ة فحصبهما أ ن اصمتا يعني رماهما بالحصباء الصغار الحصى أ ن اصمتا ولم يتكلم ما قال اصمتا إ ن م ا رماهما بالحصباء و بفعله هذا ك أ ن ه قال لهما اصمتا ف أ ن ك ر عليهما بذلك بالفعل و لم ا ينكر عليهما بالقول ل أ ن ه ممنوع قال الباجي مقتضى مذهب مالك أ ن لا يشير اليهما و لا ب ا ل ا ش ا ر ة ل أ ن ا ل إ ش ا ر ة ا ل م ف ه م ة ح ك م ه حكم وحكم الكلام الحصب اعظم من مجرد المس من مس الحصى فقد لغى فكونه ي أ خ ذ ا ل ح ص ب ة و يرمي بها هذا المتحدث أ ش د من مجرد المس و لذا هذا اجتهاد من ابن عمر لا ي و ف ق عليه رضي الله عنه و ارضاه و حدثني عمالك ن انه بلغه أ ن رجلا عطس لكنه شلح إ ذ ا وجد اناس يرفون و ا ش غ ل و الناس ا من الخطبه نعم يكلم ا ل إ م ا م لا مانع من ان يكلم ا ل إ م ا م و ا ل إ م ا م يكلم هؤلاء على كل حال يفعل ا ل أ ح و ط لا يفعل مما هو مقتضى ا ل م ص ل ح ة ويترتب عليه م ف س د ا ل اعظم لو لزم عليه أ ن يتخطى رقاب الناس من أ ج ل ت ك ل م ا ل إ م ا م لا يكون النهي عن ك ل ا م مربوط ب ا ل خ ط ب ة و ا ل إ م ا م يخطئ يعني بين الخطبتين لا مانع من الكلام ان شاء ا ه ه ذ ا يتورع لمسائل ك ث ي ر ة من يسمع ا ل إ م ا م ي ق ر أ بالمكبر هو خارج المسجد يلزمه الانصات ولا ما ي ل ز م لان بعض الناس يحرص على تطبيق ا ل س ن ة لكنه لا يفقه كيف يطبق هذه ا ل س ن ة يرتكب أ م و ر قد تخل ب ص ل ا ة جاريه من أ ج ل ت ح ص ن السنه ا ل إ ش ا ر ة لا حكم ا ل ع ب ا ر ة المفهوم عندهم و حدثني عن مالك إن انه بلغه أ ن رجلا عطس من باب ضرب و نصر يختلف هذا الباب عن الثاني في الماضي لا يختلف ضرب و نصر لا يختلف لكن الاختلاف في المضارع ان نقول يعطس من باب ضرب يضرب أ و يعطس من ا ب ا ل ن ص ر ى ينصر هذه أ ف ع ا ل بل هي أ م ث ل ة سته يقيسون عليها الافعال ثم ا د ي ت م تعرفون صار فر لا ما تعرف نعم ن رجلا أ ط س يوم ا ل ج م ع ة و ا ل إ م ا م يخطب فشمته إ ن س ا ن إ ل ى جنبه ف س أ ل عن ذلك سعيد بن المسيب فنهاه عن ذلك وقال لا تعد قال ابن عبد البر م ا قال سعيد ذلك نعم للسائل بعد السلام ل أ ن ه س أ ل ه و ا ل إ م ا م يخطب هل أ ج ا ب ه و ا ل إ م ا م يخطب أ و بعد السلام نعم يقول مع عبد البر انما قال سعيد ذلك للسائل بعد السلام من ا ل ص ل ا ة و قد منعه كرد السلام منع التشميت كرد السلام أ ك ث ر أ ه ل ا ل م د ي ن ة ومالك و أ ب و ح ن ي ف ة والشافع في القديمه وقال في الجديد و م ذ ه ب أ ح م د المنعم لا يرد السلام ولا يشمت عاطس و ل ا شيء وقال في الجديد تشميت العاطس ورد السلام أ وين ش م السلام العاطس ويرد و إ كان ا يخطي ب ي خ ط ي ل أ ن هذه فروض تشميت العاطس عنده واجب مثل رد السلام لكن يكره أ ن يسلم عليه أ ح د يعني لا يقول لك سلم ل أ ل ا توقع صاحبك في الحرج إ ن لم يرد عليك ترك و ا ج ب و إ ن رد عليك ارتكب م ح ظ و ر ف أ ن ت لا تسلم عليه و حدثني عن مالك أ ن ه س أ ل ابن شهاب عن الكلام يوم ا ل ج م ع ة إ ذ ا نزل ا ل إ م ا م على المنبر قبل أ ن يكبر فقال ابن شهاب لا ب أ س بذلك ان يجوز الكلام بعد الفراغ من ا ل خ ط ب ة التي أ م ر بالاستماع إ ل ي ه ا وهذا يؤيد ما ترجم به ا ل إ م ا م مالك رحمه الله و الله أ ع ل م صلى الله و سلم و بارك على عبده و رسوله なび a びなびをありがとうござ a ました。